سو ارتدلوا تقاربوا سدوا الخلل الله أكبر الله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 الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم على الله والطور وكتاب مستور في رب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك نواقع ما له من دافع يوم تهور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوضين يَغْرُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ نَمْدَعَا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ يَصْلَوْهَا فَصْغَرُوا زواء عليكم إنما تُجْزَوْنَ مَا كنتم تَعْمَلُونَ إن المتقين في جناتٍ وَلَعِيمٍ فَكِيَّ بِمَا كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصوفة وزوجناهم حقنا بهم زريةهم الحقنا بهم زريةهم وما ألسناهم من عملهم وما ألسناهم من عملهم من شيء كل غرء بما كسبره وأمددناهم بفاكية ولحم مما يشتغون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤون بلى بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السمون إن كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهل ولا مجنون أن يقولون شاعرن تربص به ريب المنون أنت رجفوا فإنني معكم من المترجفين أم تأمرهم أهلهم بهذا بل هم قوون طوون أم يقولون سقوا له بل لا يأمرون فالمئ أتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين الله أكبر الله <مزر> الحمد <الناس> لله رب العالمين الرشيد الرحيم مالك يوم <يغل> الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدِ الصراط المستقيم صراط النبيين <لأنعمت> عم سعريهم غير المغضوب عليهم وعلى الظالمين أم خلقوا من غير شيء أم هم أَمْ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَنَائِوَقِينَ أَمْ لَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصِيِّرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَامٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعَهُمْ بِسُلْقَانِ الرُّبِّ أَمْ لَهُ الْبَلَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُسْطَنُونَ أَمْ مَنْ دَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيذُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوهُمُ الْمَكِيدُونَ أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا, يقولوا سحاب مرهوم فذرهم الذي فيه يصدقون يوما لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن استرهم ولكن ترهم لا يعلمون، واصبر بحق ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، الله أكبر.